صاحب الحمار يا ملجأ نفسي أنت هو في رسك وربطي أحتاج إليه أحتاج احتاج منك قوة لترفعني انت عبر روحك انت بروحك أنت تعين ضعفي وترحمي يا سيدي إني أريد العنقى فيك فرويني وحيني إني أريد نور حبك يستعوب في داخلي يا سيدي إني أريد العنقى فيك فروي لي وحيني إني أريد نور حبان يستعو في داخلي يا صاحب الحنان هصار خطي إلي إني إليك راجع راجعون إليك راجعون لحدنك راجعون لدربك أنا راجعون لنورك يا صاحب الحنان راجعون لحدنك لدربك انا ناديا لنورك يا صاحبا حنان يا صاحبا حلوه كده